ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لد جاءهم العذاب ولا يأت ينهم بوته وهم لا يشونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرزلهم ويقول زوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة موت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَكُونُوا آيَاتٍ لِلنَّاظِرِينَ أَمَّنْ يُنَزِّلُ الرِّزْقَ لمن يشاء مِنْ السَّمَاءِ فَيُطْعِمُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ له. إِنَّ اللَّهَ هَذَا كُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنزَلَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ